وَأَنَّا كُنَّا نَقُعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ عُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا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 المسلونَ وَمِن القاسِقُون فمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تحَ رشَدَ وَأََّ القاسِقُونَ فكانوا لجهَن مَ حَقَبَ وَأََّ واستَقَامُوا على الطيقَة ل أسطَنَهُم م أَن وَودَق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 124. وما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 125. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا